قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرت به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله وشهد شاهد من بَنِي إسرائيل على مثله فَآمَنَ واستكبرتم إن الله لا يهذن قوما ظالمين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 أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجة مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون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 وَيَوْمٍ يُعَرَّضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَدُو قُلْ عَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُعَدُّونَ لَمْ يَلْبَثُوا إلَّا سَاعَةً مِنْ بلغون فهل يهلكوا إلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ